غاند تتعلم شجاعه من قضيتك يوثن العالم اخذ من جاذبيتك يا, حسين. يا حسين. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شم شجاع من قضيتك يوتين العالم من جادبيتك يا حسين يا حسين يا حسين لا سر الحياة حاكيت بين العبادة يعني حي على الصلاة وسال كل قلبي هسائر سيد بضرب النجات وسال كل قلبي هسائر سيد بضرب النجا ويا اي كي يا مل نونك تنور ظلام الفقراء ويا اي كي يا نور ظلام الفقراء يا حسين يا حسين يا حسين عقل ما موجود انت مبداه فكره وصور وين في ياخ تاريخ يا اخي السيد حكام وعبر قايد انت وعسكريتك رتب شايل هالدارها قال للمظلوم خاطر ينكسر بس ينتصر وانت للمظلوم خاطر ينكسر بس ينتصر دمك الحزمن حارس سيف بن زولة منك تعلمنا ما معنى البطولة دمك الحزمن حارس سيف بن زولة منك تعلمنا ما معنى البطولة يا حسين يا حسين, يا حسين المنتج حسين والموزع الوحيد لهذا العمل علي نزار شفنا معروفك شفنا معروفك يا حسين غاندي تعلم شجاعة من قضيتك يتني العالم أخذ من جاذبيتك غاندي تعلم شجاعة من وصفك تفوق و قلت لوحيتك من طفل نور النبوة ربنا صور هبيتك منامر بالراهبه قفاقه قفاقه ما صدقنا حيتك انت وجه الله ونبيه يا هو يرسم صورتك انت وجه الله ونبيه يا هو يرسم صورتك المسيحي بيك من قدمن ما في وجهك معانات الصوار المسيحي فيك من قدمن بوها جمع في وجهك معانات الصوار يا حسين يا حسين يا حسين لشه صوتيه ضياء الزويدي اداء الرادود الحسيني يسير المواني الكلمات للشاعر الحسيني عباس المواني يا حسين يا حسين يا حسين, يا حسين.